الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يوم الدين human call we are all in you yeah. وإلا رب العالمين الرحمن الرحيم والليل إذا يغشا والمتال إلى تجلا وما خلق التفر والعنفا إن تعيكم لشكا أما من أعطى واتقى أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة a um.